الله ورداته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعو بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد إخواني في الله مرحبا بكم ونعتذر في البداية على تأخيرنا على حضراتكم قد ظننت أن المعاد ملغي في هذا اليوم ولكن كلنا علمنا أن الدرس تغير وأصبح قطف السمار في الفقه المختار فأرجو أن يكون الصوت واضحا بارك الله فيكم طيب السؤال الثاني هل هذا الدرس سيسجل بإذن الله سبحانه وتعالى لأني أريد أن أوصل رسالة في غاية الخطورة وغاية الأهمية وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو عبد الرحمن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه أنا عايز أقول في البداية أن الإمام أبو حنيفة رحمه الله الإمام أبو حنيفة رحمه الله تحدث عنه كثير من الناس بأسلوب غير لائق يعني في ناس معينين دايما يشككوا في مذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله فأنا عايز قبل ما أنا أتكلم في الفقه أذب عن عبد هذا الإمام العلم وأريد بالتحديد أن يسجل هذا الكلام حتى يكون ردا على كل من تسول له نفسه في أن يتطاول على هذا الإمام العلم هذا الإمام الجبل الإمام أبو حنيفة رحمه الله إخواني في الله لقد تحدث بعض السلف الصالح في الإمام أبي حنيفة يعني السلف الصالح من أيام التابعين تحدثوا في مذهب الإمام أبي حنيفة وشنوا حربا عظيما على هذا الإمام العلم فحد يقول لي طيب منت بتقوله السلف نفسهم اتكلموا على الإمام أبي حنيفة و حذروا من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أقول لكم والله لقد حدث هذا ولكن الذي لا يعلم أن موقف السلف تغير تماما بالنسبة للإمام أبي حنيفة رحمه الله هو الذي يتطاول على الإمام أبي حنيفة يعني إيه الكلام ده يعني السلف ليهم كلام قديم وليهم كلام جديد فالكلام القديم ده لما يجي واحد مثلا يقرأه يقولك آه ده السنف حذر من أبي حنيفة ده السنف ألؤوع من أبي حنيفة لكن من يقرأ أو يسمع الكلام الجديد عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله لا يسعه إلا أن يدعو الله جل وعلا للإمام أبي حنيفة رحمه الله على ما قدم لهذا الفقه طب إي رأيكم أنا هشوأكم في البداية كده وأقول لكم على مسألة وأما مش هقول لكم عن إجابة بالوقت يعني نعمل تشويق كده هل تعلمون أن الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال أرأيتم لو أن ودلاً صعب إلى القمر. طبعا أول ما قال كده أمر واحد والله لقد قذفه وقال له أن تبذل زانية والعياذ بالله جل وعلا ليه عشان الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال أرأيت ولو أن ردلا صعب إلى فتح القمر فلما عرف واللي معقول ايام السلف ده من ده اللي يطلع القمر كابو ازاي يطلع القمر ده ايه الجنان ده اللي بيقوله ابو حنيفة رحمه الله ده كلام طبيعي حتى ان بعض القوم كما قلت لكم قال له انت بيزانية ثم ترك المجلس وانصرف ده اسمه الفقه الافتراض وتكلم ابو حنيفة وقال ان الرسالة المحمدية انما نزلت على سطح الارض صح ولا مش صح يعني انا عايز بس تتجاوب معايا الرسالة نزلت على الارض ولم تنزل على كوكب اخر طب كوي يبقى التكليف التكليف يا شيخ احمد نزل على الارض واذا كوكب الارض طب لما واحد يروح كوكب القمر اصبح في كوكب غير الكوكب الذي نزلت عليه الرسالة هنا السؤال بقى من صعد الى القمر طيب انا عايز بس قبل ما اقول السؤال زمان كان ينكروا على الامام ابي يطلع ان حد يطلع القمر طب دلوقتي جي حد بيطلع القمر ولا لا في ناس بتطلع القمر تمام كده فالسؤال السؤال بقى المخترض الإمام أبو حنيف رحمه الله من كان على سطح القمر كيف يصلي وهل الصلاة واجبة عليه أم لا وإذا أراد أن يصلي هل سيتيمم أم سيتوضأ أم يفعل ماذا وسيتجه الى اي اتجاه طب انا عايز بالله عليكم حد يقول لي ممكن يعمل ايه ان طلع على وجه على كوكب القمر ها يبقى احنا مش عارفين اذا كان كوكب القمر اصلا عليه تكليف ولا لا لان التكليف انما نزل على الارض طب لو كان في تكليف يبقى كيف سيصلي تمام كده فهذه المسألة عجيبة غريبة افترضها الامام ابي حنيفة رحمه الله لما تيجي تيهم تنظر في الفقه الافتراض بتاع الامام ابي حنيفة زمان كان بيجتموه ويسبوه ويقذفوه الان يا اخوانا الان احنا كلنا نحتاج الى هذا الفقه والى هذا الكلام انا بسألكم سؤال انت عايزين تعرفوا الاجابة ولا لا طب الحمد لله محدش كتب نعم يبقى مش عايزين تعرفوا الاجابة يبقى خالدوا الاجابة ايه في وقتها لا معلش نعم دي جات متأخر تمام فاحنا هنخلي الاجابة على هذا السؤال انما تكون في دبس اخر كلمة نعم أتت متأخرة، فأل عز أولي الامام أبو حنيف رحمه الله لما سمع إن السلف بيشتمو إن السلف بيحذر منه ركب راحلته ثم انطلق إلى مكة في عام الحج، فلما فرغ من مناسك الحج انطلق إلى المدينة المنورة. فلما دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد مالكا وكما معلوم أنه, أنه لا يفتأ ومالك في المدينة فأنتوا عارفين اي سبب كلمة لا يفتأ ومالك في المدينة دي سبب لا يفتأ ومالك في المدينة الوحدة كانت بتغسل امرأة فالمرأة دي الميتة كانت تعصي الله والعياذ بالله فالمهم ان المرأة المغسلة وضعت يدها على فرج هذه المرأة الميتة وقالت والعياذ بالله كم زنى هذا الفرج فانتفقت يد المرأة بفرج المرأة فما استطاع احد ان ينزع يد المرأة من فرج المرأة واختلف اهل العلم هل يصح ان نقطع يد الاحياء يعني ينفع نقطع ايد واحدة حية وندسينها مع ما احنا مش عارفين نغسلها ولا نقطع جزء من المرأة والمرأة تعيش الحية دي بجزء من المرأة ميتة هنا بقى تحير السلف ووقف السلف ولم استطاعوا أن يفعلوا شيئا، فلما ذهبوا إلى الإمام أبي حنيف رحمه الله إلى الإمام مالك رحمه الله قال لهم ماذا سمعت؟ قالوا له لقد قذفت امرأة ميتة، فقال جلدوها حد القذف، فجلدوها ثمانين جلبة، فسبحان الله. فبك هذا الانتساق يعني يدها تركت جسد هذه المرأة الميتة فقالوا من ساعتها لا يسكى ومالك في المدينة وقالوا ان الرواية الثانية ان رجلا كان يكرم زوجته الشيخ مصعد انور قال ان هذه العبارة خاطئة والله يا اخي هذه رواية وموجودة في كتب الفقه من الممكن ان يقول عنها احد الناس انها خطأ ومن الممكن ان يصححها بعض الناس هي ليست حديث هي ليست اية انما هو شيء تاريخي يروى وكان اختلف الناس في صحة الحديث وفي ضعف الحديث فقال بعض الناس أن هذا الحديث ضعيف وقال بعضهم أن هذا الحديث صحيح فاختلفوا في صحة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فكذلك الناس اختلفوا في بعض الروايات هل هي تثبت عن التابعين وعن الصحابة أم لا كلامك صحيح ولا نقول شيئا فالشيخ مصعد أنور على عيننا وعلى رأسنا لكن يا اخي بد ان تنظر في بداية الكلام لما تجد كلمة يروى او يؤكى او قيلة فتعلم انها صديقة ليست مغوية بالجز ده اول شيء ثانيا انا هقولك بقى انهم قالوا لا السبب مش القصة ده خالص ده قالوا ان السبب هو ان رجلا حلف على زوجته حلف على زوجتي كان شكله بيحبها كده فقال لها لو طلعت السلم انت طالق ولو نزلت السلم انت بقى انت طالق يعني عايز يخلص منها بين طريقة فلأرسلوا رسالة الى الامام مالك رحمه الله قال لها ألقي بنفسك من على السلم ولا تطلع ولا تنزلي فقالوا لا يفتى ومالك في المدينة فصحت الرواية الاولى ام لم تصح؟ صحت الرواية الثانية ام لم تصح انني اقول واستدل ان السلف الصالح كانوا يقولون لا نفتى وما في المدينة خلاص اجتمع اهل العلم على ان الفتوى انتهت عند الامام مالك رحمه الله خلاص كده يبقى السيادة والقيادة والرياسة في الفقه والعلم انتهت إلى مالك رحمه الله طيب هل يجي الإمام أبو حنيفة رحمه الله فيجلس في حلقة العلم حلقة العلم التي يقودها مالك ثم يناظر الإمام مالك رحمه الله فلما يناظر مالكا ويقيم عليه الحجة يعني هو هزم الإمام مالك فلما قام منصرفا أي الإمام أبو حنيفة قال مالك أتعلمون من هذا الرجل؟ قالوا لا. قال هذا أبو حنيفة. لو ضمن على أن هذه السالية من ذهب لا أقام الفجة أو لا أقنعنا بذلك. طيب. يبقى في أول شهر هذا لرأس وعمود الفقه في مدينة المنورة في عصر تابع التابعي الشيء الثاني إني. الامام الشافعي رحمه الله سمع كثيرا عن الامام مالك فلما سمع كثير عن الامام, الامام ابو حنيفة ففي يوم من الايام في ايام الحج جاءت مجنوعة من الكونفة يحجون بيت الله الحرام فابن ادريس رحمه الله تعرف على هؤلاء القوم اذا انتم من احنا من العراق او من الكونفة اذا هو امام ابو حنيفة لسه موجود لا الإمام أبو حنيفة توفاه الله سبحانه وتعالى طيب جميل من دلوقتي اللي بيدرس المذهب بتاع أبو حنيفة أيضا محمد بن الحسن الشيباني وأبو يوسف رحمه الله خلاص يا إخوانا فالإمام الشفعي أراد أن يذهب ليتعلم على هذين العالمين فرح للإمام مالك قال له يا إمام إني أريد أن أرحل إلى الكوفة لأدرس على تلاميذة الإمام أبي حنيفة فالإمام مالك قال له والله يا ابن إبريس ليس عندي مال حتى ما عنديش حاجة أساعدك وانا عارف إن ظروفك صعبة وعارف إن حالتك المادية تعبانة فشكلك كده هتاخدها ماشي الكلام ده كان في صلاة العشاء وإذ مالك رحمه الله يأتي لمحمد بن إبريس في صلاة الفجر ومعه راحلة خلي بلات من الكلام ده ومعه راحلة إذا إلى اليوم الشفعي من مال مالك ومن أين أتيت بهذه الراحلة هذا له أتاني نقود من صديقي صديقي مين من صديقه العالم المصري الليس بنسع كان بيود مالك فبعت له مال كثير فسبحان الله الإمام مالك يقسم المالذة نفسين ليه؟ عشان نص يخليه لأولاده وأهل بيته والنص التاني يديه للشافعي ويشتقي له راحلة عشان يروح يتعلم على تلاميذة الامام ابي حنيفة بالله عليك لو نذهب الامام بحنيفة زي ما بعض الناس بيقولوا كان هيعمل ده كل مالك عشان قطر يقوله روح يتعلم على التلاميذ بتوعه لا والله لم يكون ولا يصح يستحيل فذهب الامام الشافعي رحمه الله خد فترة ثم عاد ولم يعلم الامام مالك ان الشافعي عاد فأول ما دخل الشافعي وراح قاعد وراه سارية من ثواري المسجد. وكان من عادة الإمام مالك رحمه الله أنه يبدأ حلقته بأسئلة يسأل في الماضي بعض الأسئلة كان يسألها فبدأ يسأل ولن يجب أحد إذا ما فيش حد بيسأل خالص ما فيش حد بيجيب فالإمام الشافعي شعر بالحرج فكان يهمس بالاجابة الى رجل بجواره يعني هو قاعد كده ورد الشجرة ورد السارية الجزء وعمل يقول اللي جنبه الاجابة فاللي جنبه يجاوب فالإمام مالك يسأل فاللي جنبه يجاوب حتى ان الإمام مالك بقى يجيب أفئلة هو نفسه مش عارف الاجابة بتاعتها عشان عايز فليجي فليد على للرجل ده فالرجل يجاوب فكأن مالكا تعجب فقال يا رجل من اين هذا العلم بنت تلميزي يعني علمك من علمي طب ما لنت الكلام ده غيب منين قال من هذا الفتى يا خبر ابيض من هذا الفتى فنظر امام مالك فرآه محمد ابن ابريس اللي هو مين الامام الشافعي رحمه الله فقام مالك والتزمه واحتضنه واجلسه واجلسه على سريره يعني الامام مالك سب الجلسة بتاعته واععد الشافعي وقال له اتمم لنا هذا الباب يا ابن ابريس كلمني المسائل اللي إن انا مش عارفها. كمل لي الحاجات اللي أنا ما أعرفهاش، وأخذ يتعلم مالك من علم الشافعي الذي أتى به من أين؟ من تلامذة الإمام أبي حنيفة رحمه الله. طيب كلام جلي جميل. هنا بقى الإمام أبو الإمام الشافعي ظل فترة في مكة. والمدينة يقول الذي يحكي وده طبعا الشيخ عبد الفتاح الشيخ ده طبعا كان رئيس جمعة لازهر ورجل معروف ولقب بانه شافعي العصر هو الذي يحكي هذا الكلام ويأتي به في كتاب يقول فلم يطب للشافعي المقام في مكة والمدينة مش مستح نفسيا فعاد الى اين فعاد الى الكوفة فظل سنتين هناك فضل سنتين يتعلم فلما عاد الى مكة والمدينة بعدها اخذ يدافع وينافع عن مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله ومن هنا تغير وجه السلف والخلف عن ماذا بتغيره الحنيفة فلما عايزة اقوله اي اخوانه الا انا عايز اقوله ان في ناس بتجيب كلام قديم للسلف اقول لك اهو السلف قالوا كذا كذا كذا على امام حنيفة يا جماعة الكلام ده تغير يا جماعة الكلام ده اختلف من بعد ما هو دار المدينة و, و, و, و ونظر مالك ومن بعد ما الشافعي ظهر وعرف هذا المذهب تاني حاجة واحد ممكن يقول لك ان امام حنيفة كان ضعيف الحديث يا اخواننا والله قال يحيى بن معين هذا رجل صدوق يعني يحيى بن معين يوثق الإمام أبي حنيفة يقول كان رجلا صدوق ويحفظ الحديث وكان لا يحدث إلا من حفظه حتى إن بعض المحدثين يقولون لقد مات أبو حنيفة وله ثمانون لا ثمانمائة صفحة من الحديث 800 صفحه خمستاشر مسند للإمام أبي حنيفة رحمه الله وقد اختلف فيه الناس هل هو من السلف أم هو من يعني هل هو من التابعين أم هو من الصحابة طب خلي بالكم يا اخوانا في حد ممكن يسالني سؤال ويقول لي كيف يجيز الإمام أبي حنيفة رحمه الله ان تزوج المرأة نفسها هنا بقى ممكن واحد يقول لك ايه والعيز بالله ده بيخل المرأة ممكن تجوج نفسها اقول لك يا اخي في حديث عن السيدة عائشة رضي الله عنها ايام امرأة نكحت نفسها بدون اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل الحديث ده يا اخواننا موجود ولا مش موجود الحديث ده موجود طيب ازاي الامام ابو حنيفه يقول يجوز للمراه ان تزوج نفسها ده كده بيقدم الرأي على الحديث اقول لك لا ما هو يا عم الشيخ احمد محمود زي ما بيقولوا كده في المثل اللي ما يعرفش يقول عد اه واحد يطلع يشنع وهو ما عندوش علم اقول لك <تصفيق> ده بيقول ينفع المرأة تجود نفسها وإحنا عندنا حديث بيقول أيام ممرأة نكعت نفسها بدون إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل هقول لك كلامة جميل طب أسأل سؤال من الذي روى هذا الحديث اللي روى الحديث هو الإمام الزهري رحمه الله رواه عن عائشة رضي الله عنها طيب كلام جميل الإمام أبو حنيفة ذهب إلى هذا الرجل ثم سأله هل رويت هذا الحديث يا إمام أنت فعلا رويت حديث أيام امرأة نكحت نفسها بدون إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل قال لم أروي هذا الحديث إيه قال لم اروي هذا الحديث ولم اعلم عنه شيء وورد ان بعض الصحابيات زوجنا بعضا النساء يا امام يزوه بنتا لروي الحديث قال ما رويت هذا الحديث يجيش امام ابو حنيف يقول له خلاص الرابل بيقول انا ما رويتش الحديث يجي بقى بقى الأئمة يقول لك لا ده هو روى الحديث وهو كان شاب كان سب كان يعني بكامل قواه العقلية فلما كبر اختلط عليه الكلام اصبح مختلط فاحنا مش هناخد برأيه بعد ما كبر ده احنا هناخد برأيه ايام ما كان قوي وسبت وحافظ اه هنا بقى فيه خلاف يا جماعه واحد امام بيقول انا رويه انا سألت اللي روى الحديث قال ما اعرفوش طب بالله عليك ده نقول له ايه بيقول انا تعلت قال لي انا ما اعرفش الحديث ده ازاي اعمل بيه التانيين قال لك لا احنا مش هناخد بكلامه وقت لما كده طلع بعض الناس والعياذ بالله وقالوا ان هذا المذهب مذهب زينا يا خبر ابيض طب يااخي انا عايز اقولك على حاجة معلش يعني انا عما نخرج من الموضوع لكن الكلام ده اظن انه مفيد لان دي يعني فيها بعض الخلفات انا عايز اقول يا عم الشيخ احمد ان الله سبحانه وتعالى اراد لهذه الامة ان يكون بها اكثر من مذهب اربع مذاهب كان كل نبي يبعث الى قومه خاصة القبيلة بتعت بس فكان يكفيهم مذهبا واحدة تمام فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم من الاحمر والاسود والابيض والعربي والعجمي وكل ذلك كان لا يستطيع مذهبا واحد أن يقوم على أمر هذه الدول والأمم والشعوب في اختلاف المعاملات واختلاف التقاليد والعادات فقلنا أربع مذاهب طب أنا عايز أسأل سؤال لو أن رجلا أو مرأة من أوروبا دخلت الإسلام وإحنا عارفين أن هي من 15 سنة أو 16 سنة بتبعد عن أبوها وعن أمها وتشق طريقها بتبدأ حياتها مستقلة طب بالله عليك لو احنا امه لا لازم تجيبي ابوكي او امك او ابوكي او اخوكي عشان يجوزك طب ده مش متناسب معها طب ده يعني ده في حرب لان عاداتهم المتقنضة هم مش كده ساعتها نقول نقولهم ايه خدوا بمذهب الامام ابي حنيطة رحمه الله لا مشاكل الحاجة التانية لو انت شايف ان الموضوع بشنيع في مصر وصعب او في بعض الدول العربية ياخدع العادات والتقاليد تحكم انت عندك في بلدك ما ينفعش يبقى خد بني مذهب خد بالمذهب الذي لا يجيد ان تزوج المرأة نفسها خد بالمذهب ده لكن ما تشنعش على مذهب تاني ممكن دولة تاني تحرجه ممكن دولة تاني تحتاجه ممكن دولة تاني تكون فيه ضرورة اليه ليه انت تعمل كده ليه تشمع عن المذاهب دي حاجة طب ايه رأيك ان المذهب الوحيد مذهب الاحناف الذي يجيز ان يستمجي يا رجل بغير الماء او الحجر يعني ممكن بمناديل اي مذهب تاني يقول لك لا يا حجر مية. غير كده ما تقوليش انا اتطهر وما ينفعش تبقى طاهر وتروح تتوضى وتصلي ازاي طب لما تروح اوروبا تفاجأ ان الحمامات هناك معتمدة على المنبيد ايه رأيك مش معتمدة على المياه خالص فلو ما اخذ ماش بمذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله ان ينفع ان الانسان يستنجي بالورق اللي هي او بغيرها يبقى احنا بنقول للناس بتوع اوروبا اخبطوا دمكم في الحيط يا تجيبوا ميه يا تجيبوا ما تصلوش طب ده في حرج ولا ما فيهوش حرج فالشاهد من الكلام انا عايز يا اخواننا ما حدش يشنع على مذهب من المذاهب لانه الا لم تحتج اليه انت في بلدك فسيحتاج إليه قوم آخرون في بلد آخر خلاص كده طيب فأنا عايز أقول عايز أقول أن من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا ومن نعمي الكبرى أن سخر لنا هذه المذاهب الأربع فأنا عايزكم كده إن شاء الله على قلب رجل واحد اختار يعني نشرح ماذا بالإمام أبي حنيفة يا مذهب الشافعي لأن هذين المذهبين هم أكبر مذاهب انتشارا في الدول الإسلامية والعربية طبعا كل المذاهب قمم مذهب, مذهب الإمام أحمد بن حنبل القمة من القمم العالية الشاهقة مذهب الإمام مال قمة كبيرة مذهب الإمام أبي حليفة والشافعي هم قمم أيضا ولكنهم أكثر المذاهب الانتشارة فايه رأيكم انا عايز تصويت على مذهب معين انا في الجامعة درست الفقه المقارن وفي في العليا درست الفقه المقارن يعني لازمع مذاهب اللي احنا عايزينه او اللي احنا محتاجينه، ان شاء الله ممكن نبدأ التصويت كده على مذهب معين احمد محمود الانبو حنيفة ده خلي بالك موسق على ناس كتير يعني ايه يعني ساعات واحد عايز يتزوج واحدة والواحدة كانت متزوجة قبل كده تمام ف... فالموضوع فيه حرج يعني عايزة تتجوز, و... تتجوز نفسها عندها 30 سنة مثلا او عندها 30 او عندها 21 فبالغة عاقلة تستطيع ان تميز بين الخطأ والصواب فأباحة الشافعي أباحة مالي أبو حنيفة رحمه الله أن تزوج المرأة نفسها بس بشرط إيه إن يكون من كف إن يكون من كف يعني من كف يعني لا ينحق الأعرض أهلها وطبعا في تفصيل برض الشافعية قال لها قال وإنها تجوزت من واحد كف يبقى ساعتها موافق ويبقى سام للرقل فالأمام أبو حنيفة رحمه الله يعني أنا أحبه حبا لا يعلمه إلا الله وأنا أجيب لكم من المسائل الافتراضية التي افترضها الإمام أبو حنيفة رحمه الله واحتجنا إليها طيب هنشوف واحد آل أبو حنيفة واحد آل الشافعي أبو عمر المختار بيخيرنا رغم أننا في المغرب على المذهب المالكي هي رغم ان في المذهب على الا الا انكم كما تريدون طيب ابو حنيفة نور الهدى المغربية طب نعد ولا ايه طب انتو كده اخوانا في تساوي احنا عايزين بس تتفقوا على حاجة معينة يعني والله أنا معاكم في أي حاجة يا أبو عمر المختار طب أنا عندي اقتراح ندرس مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله لأنه متعرض لأشياء كثيرة جدا طب أنا أقول لكم على حاجة أفضل طيب ممكن مقارنة لان انا كنت عايز اقوله اللي هو ايه احنا هندرس مذهب الشافعي رحمه الله في فقه العبادات حد ممكن يسألني يقول ليه لي طب ليه اقول لك لان الامام الشافعي اهتم اهتماما دالغا اهتمام غير عادي بالعبادات الصراحة قوة ما بعدها قوة وناخد مذهب الامام ابي حنيفة في الاحوال الشخصية في الزواج في الطلاق في الرضاعة في الخطبة عشان الخطوبة بتاعت ايامنا دي اخواننا جواز والله شوف انا بحلف بالله في حاجات كتير اركان بتتمي فيها فايه رأيكم ناخد مذهب الشافعي ده تفقي العددان وناخد ان شاء الله مذهب أبو حنيفة في فقه الزواج والطلاق والحاجات دي كلها و... وأسمع ما احنا بندرس فقه الإمام الشافعي نتعرض لبقى المذاهب على كده إيه سريعا يعني ورأي أبو حنيفة إيه طب ملك إيه من غير توسع وكذلك مع أبي حنيفة إيه رأيكم خلاص توقلنا على الله اللهم استعان ملاش يا عبد الرحمن انا فكرتك مشيت على فكرة طيب هنبدأ حاجة من ولا نبدأ من المرة الجاية عشان احنا طولنا كده طب حد عنده اسئلة الله يا عبد الرحمن انا شكك فيك الصراحة